6- استمع إلى الفقرتين ثم قرأهما وتحدث عنهما مع أصدقائك الرياضة الجماعية هي جماعة من اللاعبين يلعبون معا في فريق واحد ومن هذه الألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وكرة اليد وغيرها الرياضة الفردية هي رياضة يمكن لأي فرد ممارستها وحده وتشمل السباحة والمشي وركوب الدراجة والتسلق وركوب الخيل والملاكمة والمصارعة وغيرها